ان الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان مهاتهم لَا يَلِدُونَ وَلَدًا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 وللكافرين عذاب نليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وَقَدْ نَزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا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 ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا ثَرَا إِلَّا هُوَ وَمَعَهُم مِّنْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَجْوَاهُمْ مَعَوُدُونَ لِمَانُهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ شُزُوفًا شُزُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا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 إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فلذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترتموها أُصُولِهَا على أصولها فبإذن الله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 والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ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 أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار وليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُقَشُّعْ حَنَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا عندهم يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بليمن ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن لدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لمفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 فَإِنَّمَا الْعَالَمَ وَمَا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كانت لَكُمُ لَكُمْ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِن وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفُرْنَابِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَنْ حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ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 واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر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 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافير واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُمْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُمْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم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 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم لمتوذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاغوا أذاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل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 يا أيها الذين آمنوا هل دل لكم على تجارب تجكم من عذاب نليم؟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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب